يا منى اقيم الصلاه وامر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما اصابك يا منى اقيم الصلاه وامر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ذلك من عزم ال